يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 وَأَلْلتُ الينتَمَا أَم وَلَهُم وَل تَتَبَددَّلُ الْقَضِيثَ بِطَّ بِ وَلَا تَكُدُ أَم وَلَهُم إلَ أَموالكُمْ إَِّهُ كَلَحُوبَن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 ذlinkaအna أَ taulu وَtُ nis asdu qnti hin naange la Feiube dadank kumma ce iib min hun las sa ku lu hun وَلَا تُتُُ فَهَا أَأَم وََنقَّ جَلَب اللهَّهُ لَكُ قِ مَْ وَزُكُهُم فيِيهَا وَكسُهُمْ وَقزُقُهُم فيِيهَا وَكسُهُم وَقُودُ لَهُم قولا معروفا وَإِنْ تَدُلِّي يَتَامَى حَتَّى إِلَى بَدَنٍ لَّكَ حَفِ إِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَهُوَ دَارٌّ أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غنيا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 Dini جli nasiibmmimma taron kan walidaniwan a qrobuuna wa nisa inasibu mimma tarong kan وَإِنَّ نِسَاءَ نُحِبُّ مِن مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَفُؤٌ وَإِنْ دَخَلَ حَضَرًا قِسْمَةُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَأَطْعِمُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكْتُمْ بِخَلْفِهِمْ ذَرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ قْف عَلَهِ فَن يَتَّقَُّه وَْ لَ قُلُ قَوول سَذيدَا إَّينَ يَأكُدُونَ أَن وَلًَا يَْتَمَاظُمًا إَّماَا يَأكُلونَ فيِي مطُونهِ الن وَس يوشيكم الله في أولادكم للذكر مثل حر الأنفين فإن كن لساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر وَلِلذَّكَرِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَارْدُدُهُ إِلَيْهِمْ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ M di wau siti y si bi ha a buda A ukm wa ana a uk la tanda wuna ajuhum aọọ mu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 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوصِينَ بِهَا أَوْ دَائِنٍ وَلَهُ النُّصْبُ عِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَدَهُنَّ الثُّمُدُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ دُونِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ دَانَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين غير ضار ووصيه من الله والله عليم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 مَ يْشه وَضَنفلَهُ وَيت دَحدُ دَهُ يدنفهُناًا خَدِ دَ فيِيهَا يدخِهُ داًا خَد دَ فيِيه وَدَهُ عَذابُ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 وَاللَّذَانِ يَأْتِيَا لِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَالَ تَوَّابًا رَّحِمًّا انما التوبه على الله للذين يعملون الصالحات ابي جهالا ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فهولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 ييا أَنْ يُهََّذنَ آممَن لَا يَحِلُّ لَْكُم آ تَرثٌ بِسَأَنْ قَوْه وَلَا تَعْضُلُهُْ دَّ لِ تَنْهَبوا بِذَعضِمَا آتَيتُمُهُ إِابنَّ أَن يَأتينَ بِفاحِ شَْتُِّبَِّنًا وَاشِرُوهَّ بِمَعرُوف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِرْدَالَ زَوْجٍ مَكَالَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُتَ لَ وَإِثْمَد مُبِينَاب وَكَثَ تَأخُذُونَهُ وَقَضَ أَسْضَضَ عَْضُكُمْ إَاذَعق وَخََّ منِْكُْ مِثَ قَند Wa tan kimana ka ha va ku na nisa i ilna ma fonds na Ina hunkana vaisha tau وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَذِيلًا حُذّي مَن تعلَّمكم أمَّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعن ماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخي وبنات الأخت وأمَّهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وامهاات لسانائكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات لسانائكم وربائكم فَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم وَحَلَائِلُ أَذْنَانِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتُمْ جَمْعُو بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ هُدُورَهُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ دَانِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فَنكِ حَهَُّ بِإِذْنِ أَلِهِ دَوآتُهَُّهُ جُورَهُ مُحْسُنَاتٍ وَيرَ مُسَافِ حَ فَنكِحُهَُّ بِإِذْنِ أَلِهَِِّ وَآتُهَُّ أُجُورَهَُّْ بِالمَعْرُ فِي مُحُْنَاتٍ وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخدات أخدام فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نشف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم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 ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجل نصيب مما اكتسب وللمساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان لكل شيء عليما ولكل جعلنا بوالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمالكم فآتوهم نصيبهم Inna Allah kan ala kul şeyin shahidan. Alrijal qawamun ala nisai bima fadla Allah ba'dahum ala ba'dahum wa bima anfaku min Th fo di ha tu q ni ta tun ha vothn nioili di ma ha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 In yurida islaحan yuofiq الله بينهما Inna Allah kan عليman khabira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 والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وذن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Al-lazina yadkhalun wa yamurun annaas bilbukhli wa yakhtumun maa atahum Allah min fadlih wa ahtadna lilkafirin aava mahina wa سَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا ذِي الْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا لوومَ إذ وَدَُّينَ كَ صَرُ صَور وَسول لَوتُ صَ دِهِم الأوّ وَلا يَكْتمونَ الله حَدثام يا أَّه الذينَ آممن ل تقربُ الصادكَ وَأَن تُزُكَ حتى تعلم مَا تقُدونَ وَلا جنوبًا إ عادِر سَبيد حتى ت وَإِن كُنتُم مّضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا فَاتَّيَمَّ مَوصِعًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا 4. aلم تر İna الذین قوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل 5. والله أعلم وَكَفَى اللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى اللَّهُ لَوْ شِئْنَا مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَنُعْمَلُ عِندَ اللَّهِ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غير واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا 1. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله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 Aلم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون ختيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْأَطَاوُتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الذين آمَنُوا سَبِيلًا Aulāik al-lazīn l'ađanāhu mullāhu Wamālāhi l-ađanī l-āh fadăn tajidālāhu nashīrā A'm lēhum nashībun min al-mulki fēdālā yuqtūnā ان يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ آب إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ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 Inna allذina kafaru b'āyatina sauf nuslihihim nara كلما nضijet juluduhum beddelna hum juludan ghairaha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 1. In Allah kan sami'an basira. 2. Ya ayyuhal lathine ámanu, atihru Allah wa atihru urrasul wa ulil anmri min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 فَكَيْ فَإِذَا أَصَابَتْهُم مُشبَتُم بِمَا قَدََّمَتْ أَْدهِمثُ جَ أُوكَ يَحلِّفُونَ بِاللم ثمَُّ جَُكَ يَحلِّفُونَ بِالَّهِ إنِ أَرَدنَا إِلَّا يَحسََ وَتَوْفِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ إن وَلَّوْا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ إن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَ وَرَب بِنكَ دجُؤ مِلُونَ حتىََّ يُحَكمُكَ فيِي مَا شَجَْر بَيْلَهُ ثُ ل يَجطُ فيِي أَ فُوسهِد حْر جاءثَُّ ل يَجيدُ فيِي أَ فُسيهِ حَر ولو ان كتبنا عليهم ان قاتلوا انفسكم او خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلو ما يعرضون به لكان خيرا لهم واشد وَإِنَّ لَّأَنْتَيْنَا هُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالشِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّادِحِينَ وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله 1. وكفى بالله عليما 2. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 3. منكم لمن ليبطئن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 وَلَئِنْ أَصْلَحْنَا لَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنَّمْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَنْفُوزَ فَوْزًا عظيما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 وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الرَّارِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا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 وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الرَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لدنك نصيرا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَدِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَدِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أفرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً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 قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصالك من حسنة فمن الله وما أصالك من سيئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ كَأُمَّةٍ نَاصِرًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِنَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وَلَوْ رَدُّهُ إلَض وَالْفُول وَإِلَ قُلِ الأأَممررنِهُمْ عَِمَهَُّينَ يَسْتَن بِطُونَهُ مِنهُم, منهم وَلَ لَا فَبْل الله عَلَْكُم وَرَرحْمَتُهُ لَتَّذَعتُم الشَّيقَالَ إِلَّا قَلَاب فَقاتِ فيِي سَدللهِ لاَا تُكََّفُ إِ ل نَفْسنكَ وَحَرِمَ ظُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرِمَ ظُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَن يَكُفَّ بَئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ ومن يشفع شفاعة سنجئ ان يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها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 1. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 2. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله 3. فإن تولوا فخذوهم وَل تَتَّخِذُ مِنهُ وَلِم يَوُ وَل نَشيرًا الذين يَشيدونَ إلَ قَِ بَيدَكُمْ وَبَنَّهُم م تَقُ أَجَ أُكُمْ حَصِرًا شُضُورُهُم أَ حاشرنت شو دورهم ان يقاتلكم او يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَدَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُذْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَعَلَانِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقُولَ لِمُؤْمِنٍ إِنَّا خَطَّاء وَمو قتَد مؤمِنًا خَطَأَ فَتَحرِيور رَقدتين مُؤمِتي وَدِي تُم مسَلم تُن إلَ أَليه إللا أَ يَ الصال دَح فَإِن كَ لِ قَْ مِنعَدُ إِلَكُ وَهُو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِئَةٌ مُسَلَّبَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَنْ يَجْدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَجَزَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ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 الذين تغون عرضا حياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا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 Inna al-laziena tawafahum al-melākaka tuzalimi anfusihim Qaloo fima kunntum? Qaloo kuna mustaz'afin fi l-ārdu Qaloo alem takun ardu allāhi فَأودائِكَ مَأوهُم جَهد النَّ وَساءتشيير إلامُسْتَبعكينَ مَرْن جد وَدّساء وَْمذدانان لا يَستَطعُ ححيلَ تَ وَد يَه تَدون وَلَا إِكَ عَذَّ اللهُ أَنْ يَعْفُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وسعة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 وَإذَا كُتَ فيِيهِم فَأَْقَتَ لَهُ الصَّاداتَ فَلْتَكُم ق إِفَْنتُ مِنهُم مَعَنْكَ وَالْيَأقُلُوا أَسِحَتَهُم فَإذاَا سَجَدوا فَلَْكُوا مِن وَرَكُمْ وَْتَأتِ قَا إِفَةُ أُخْرَادَمْ يصَاللُّ فَالْيُصَلُّوا وَإِذْ تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَدُّوا فَلْيُصَدُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرْفُضُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَنِيدُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًا مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيناً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 وَلَا تَهِنُوا فِي بَطِّ رَائِلِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 1. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 2. إن الله لا يحب من كان خوادا أثيما 3. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم 4. يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ نْتُمُ الْهَائِدَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 1. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 2. ومن يعمل شوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا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 وَمَ يَنْكْسِب الْخَط أَتَن أَ إِثمَ صُم يَْضل بِ بِهِ بَر أَن فَقَدِتَمَ لَبُ التَلََ وَإِثْمَ مُبينَ وَلَل صَوْ اللهَّهِ عَلَنْكَ وَرَحمَتُهُ لَم ف إِفَنْطُ مِنهُم أَ يُضُِِّوك وَماَا يُبِّونَ إِللاا أَن فُسَهُمْ وَماَا يَضُونَكَمِ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 لَا خَيرَثٍ كَثِيرٍ مِن نجوَهُ إَِّ مَن أَنْ رَض صَلَقَنتٍ أَو معروف أَوْ إصْاحِ بَين الناسَّ وَمَْه يَفعلذالِ كَبتِ غ أَمَضباتٍ لهِ فَسَووفَ نُؤتيهِ أَجرًا النعَومَ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين دوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين دوله ما تولى ونشره جهنم وساءت نشيرا إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 وَقَالَدَأَ التَّخِيضًاَّ مِن عذَادِكَ نَوْشبًا مَفَربَاب وَلَ أُضِلَّهُم وَلَأُمَنِّيَ نَّهُمْ وَلَآبَُّهُمْ فَلَ يُبَنتِ فَلَا يُبَدِّلُ كُننَ الْأَنعَامِ وَلَا آمُرَنَهُمْ فَلْيُغَيّرنْ خَلْقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم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 1. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 2. من يعمل فوءا يجز به ولا من دون الله وليا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً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 وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 1. وَإِنْ يَتَفَرْقَ يُؤْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا 2. ولله ما في السماوات وما في الأرض 3. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله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 يا أيها الذين آمدوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَنَوَّأُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتره ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين اولياء ان دون المؤمنين ايذ تخون ان عندهم العز فان العز لله جميعا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 Inna Allah jāmع المناfiquen والكافرين في جهنم جميعا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْنَمْكُم مَّعَنكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا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 In al-Munafiqin yukadijun وَهُوَ wa hukadiju hum. Wa iza qamu ila al-Salaati qamu kusada yuraqun al-Nas, وَاذِكْرِ دِينَنَا بَلْ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَٰهُ هَٰؤُلَاءِ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم فصلا مبينا Inna l-munafeqin fi d-darki النار asferi min al-naar ولn tajde l-hom nashira Illa l-lazeen tabu وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ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 وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديراً.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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُونَكَ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِم كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِالْمَلَائِكَةِ وَبِالْكِتَابِ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 وَرَصَعنثَوْوقَهُ مُُّ وَ بِن تَانكِهِم وَكُلناَا لَهُ مُدُخُلُ الْ البَابَ سُدَدَهُ وَقُلناَا لَهُم لا تَعْدُ فِي السَّمْدْ وَقُلناَا لَهُ لا تَعْدُوا فِي السَّبتِ, السبت وَأَخَناابِهُمِّْثَاقَن وَدِيوق ف بِمَا نَقَبِهِمِّثَاقَهُمْ وَكُفِْهِم بِآيَاتِلهِ وَقَْتْظِمُ الأأَن بِ أَ بِيْرِ حَكِّم وَقَوولِهِمْ وَقَْ بِهِمُ الْ الأأَنْ بِ أَ بِويْرِ حَكّ وَقَوْلِهِمْ قُدُوبُ نَا ْقَد عَم الضَّهُ عَلََهَا بِكُْفرِْهِم فَلَا يُؤنِدونُونَ إِلَّ قَلَاب وَبِكُْفْرِهِم وَقَوْلهِم مَالَ النَوْ يََّ بُ وقالوا اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلته وما صلبوه وما قتلته وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعًا وَهَوَى وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا لَّقَفَّاهُمْ ۖ مَّا هُوَ إِلَّا ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ولصدهم عن سبيل الله كثيرا إِلَٰهِهِمُ مُدَبِّرُهُمْ وَقَدَّرَهُ عَنْهُمْ وَأَكْلَهُمُ الْأَمْوَالَ النَّاسِرَ لِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا ذَاتَ الْعَذَابِ لكن يواسِخونَ فيِي العّ مِهُم وَمُؤمنِونَ يُؤْمنِونَ بِمَا أُنزِلَ إلَْكَ وَماَا أُزِلَ مِهُ قَضِلك وَمُقم نَو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 وَأَ حَين إ إذرَهِمَ وَإسمعيد وَإِسعقَو يَعكُوبَ وَالْسْلاقِ وَائس وَأَّوبَ وَيونُ سَهَرُونَ وَسُلَمَ وَآتَنَا دَودَ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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَلَّوْا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُظْهِرَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إلا طريق جهنم خالدين فِيهَا أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 Inma almasih عيس ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم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 Lenn يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله Lenn يستنكف المسيح أن يكون عبدا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحصرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّ الذيذينَ ْتَج كَفُ وَاسْتَنْ ضَوا فَيعَذبُهُم معذاابًا أَذِيمَ وَلَا يَجِدونَ لَهُ مِن دُون اللهِ وَدِيَوْ وَد نَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ دُورًا مُّبِيْنًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَتَشَرُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَرْضٍ وَيَهْدِيهِمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضٍّ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ الْمُرْءُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّا يَقُولُ لَهَا وَلَنْ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ اِن كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَتُدْنِيَنَّ كَرِيمِثُل حَوْلِ الْأُنْثَى يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ